وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده YA HASABU AN MA LAHU AKHLADA KALLA LA YUMBADHA FIL HUTAMA قَائِمَةٌ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصْطَدٌّ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ALAM TARA KAYFA FA'ALA RABBUKA BI AS-HABIL FIL ANAM FI TADLEEL WA ARSALA ALAYHIM TAYRAN ABABIL 국민 iberthi seglla en de les ll